يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكَةٌ غلاش ذل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا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 إذ قالت رب ابن ليعبدك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونروي مبنى عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين